مين, اقدر مين, اقدر? مين, مين يقدر مين يقدر على الاهلي مين يقدر مين يقدر مين يقدر على بعدو مين يقدر لما نقدر لما نقدر على بعدو لما نقدر لما نقدر على بعدو لما نقدر على, على فن والله اكبر وبالعب والله يسحر ومين يقدر مين يقدر على بعدو مين يقدر Kerja kerja kita, semua orang tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh tak اسمي يقدر وانا اقول له غيرك اشطر مين يقدر مين يقدر على بعده مين يقدر لما ليقدر لما ليقدر بعد عجيب, عجيب, عجيب نسمر سوا بالفوز ونغني وياكم من كل مدينة يا اهلي والله جيناكم جدا يظهر مين يقدر مين يقدر على بعده مين يقدر لما نقدر لما نقدر على بعده لما نقدر لما نقدر لما نقدر على بعده لما نقدر لوننا ابيض واخضر وبحبه احنا نفخر مين يقدر مين يقدر على بعده مين يقدر Gagat ya kom, kembali hidup kita kom. Ah, mahma jalu ya lalip, jua rhat ya kom, kembali hidup kita kom. Ah, khasmi biki, wapalu yqhar, ya ma juna alu, ma tiqdar, يزهر ولا شيء مني حيضفر مين يقدر مين يقدر على بعده مين يقدر لا يقدر نقدر لا على بعده لا ما نقدر حلو حلو على بعده لا ما جمهور الاهل بيحضر وبروحوا يفداكم اللي يحبكم نبغى نشوف الملاعب تهتز وياكم يا الله مين يقدر مين يقدر على الاهلي مين يقدر مين يقدر مين يقدر على ابو عدو مين يقدر لا ما يقدر لا ما يقدر على بعده لما يقدر اجي <عجيب>، اجي <تصفيق> على بعده لا يقدر قالوا يقدر خصمي يقدر وانا اقول له غيرك أشطر. أكيد. علي على نبغى نشوف الفراح بعيوني من جاكم يلي عشقناكم كل الخصوم يا حبيبي بيخافوا لقياكم يلي عشقناكم للي ليلة ليلة قولوا أحذر ترى وقت الشدة نظهر مين يقدر مين يقدر على بعده مين يقدر يبكي وحاله يقهر يا ما قلنا له ما تقدر مين يقدر؟ مين يقدر؟ على بعده مين يقدر؟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 والله جيناكم اللي عشقناكم انا هنايا اللي عشقناكم اللي عشقناكم ويا ويلكم